لا تضلوا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشتركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وتت تَكُفَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئت ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يُرِيدُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم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 119. فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار 110. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.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 ان كن لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض 112. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا اكفرن نعمهم تيهاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب 112. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 113. مساع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 115. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار فالدين فيها نجلا من عند الله وما عند الله خير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 119. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 110. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون